مرركون في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا استعانوا دينهم دوما مصول في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا بكفورك دينهم دوما مصون من رآهم قال جنو، وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون من رآهم قال جنو، وهوى المولى جنون وهوى قتل وقتال لا سكون وقتال لا سكون وقتال لا سكون مثل كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا في هوى الرحمن هاموا لم يراه لم يخونوا حبهم بدل لروح حبكم صوت حنون في هوى الرحمن لم يراه لم يخونوا حبهم بذل لروح, لروح حبكم لروح صوت حنون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم إعلاء دين همكم دوما بطون حبهم بذل دماء حبكم دمع عن هتون همهم يا لا دين همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثل كانوا فكونوا للاعداء لا تلينوا عيشهم كان جهادا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 كان طعانا يومكم دن ينحرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دونوا فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين ولهم عيش أمين مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا